ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم رافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن الدبء إلا ما يحاء إليه وما أنا إلا نذير مبين. قل أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِذَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين وَيْلَكَ أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْ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 وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدو ألا تعبدو إلا الله إني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 وَجَعَلنا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَنعَمنا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَنعَمنا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي وَالَّذِي إِلَى قَوْمِهِمْ مُفْرِي قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق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 ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب دعيا الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء.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 تصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاه فهل يهلك إلا القوم الفاسقون